عرفة وجي للشاعر خلف المشعان. يا كثرهم لا قلت لك عرفت وجي ويا قلهم لا قلت قدرهم عز. ورجل تعزى بعد ما تلتقي فيه ورجل قبل لا تلتقي بعد تعزى ورجل ترزى بالمجال المجالس باديه ورجل فلوس بالمجال اسم ورجل يموت ولا يجيبون طاره ورجل يجيب طاره في كل حزا ورجل ضعيف ويستفزه معادي ورجل كلام دا ما يستفزه ورجل يهز بعض موقع رجلاً وهو بيات موقف يهزاه ورجل تلزى يعترف لك بخافه ورجل على خافهم أحدان يلزاه ورجلاً يوزنا ويزعل بني خيه ورجلني يزعل من يحا رجل يا غز بحلق ربعه هلاوي ورجلن بحلق اداه ربعه تغزه ورجل يا فز الياس سمعني ينادي ورجل على رجلا تكذا لا زمنك تراصي ورجل بالي ما تواصله كذا ملافر رجل المرجله ما تغطي شبكة ملا يا خذا الناس ما حداني يا خذا وملا يا الناس ما حداني حصريا على شبكة ملامح